بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زلتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون ها عين اليقين ثم لا